وجزاه بما صبر جنته وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا زم حريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطها تذنيل ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويثقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم الذان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ رأيت نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آل يَهُمُ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أُثَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 ومن الليل فاسجد له وسبح له ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم